122. تلك آيات الكتاب الحكيم 123. هدى ورحمة للمحسنين 124. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 125. أولا 119. وعلى هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 110. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ